ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى, القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون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 فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم والائك هم الغافلون